انا اقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة لأ التي يريدها بعض المسلمين متحمسين اقول اليوم لا جهاد في الارض الاسلامية هناك قتال هناك قتال في كثير من البلاد أما الجهاد يقوم تحت راية إسلامية ويقوم على أساس أحكام إسلامية ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه لا يتصرف اجتهاد من عنده وإنما هو يأثر بأمر قائده وهذا القائد ليس هو الذي نص على نفسه قائدا. وإنما هو الذي نصده خليفة المسلمين أنا أعني انتحارا قد كان معروفا من قبل في عائد القتال بالحرام وبالسيوف وبالسهام نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار حينما يهجم فرد من أفراد الجيش بسيفه على كردوث على جماعة من الكفار المسركين فيعمل فيه دربا يمين ويسارا هذا النادر قل ما يسلب هل يجوز هو أن يفعل ذلك؟ نقول يجوز ولا يجوز إذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول هو الرسول عليه السلام إذا أمن له لأجله ذلك أما أن يصر في نفسه فلا يريد له لأنه مخاطرة ومغامرة إلا أنه مقامرة تكون النتيجة حاسرة لا يوجود إلا بإهم الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم بما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها وهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثل مئة من المسلمين على ألف أو أقل أو أكثر فيأمرهم بالوجود وهو يعلم أنه قد يقتل منهم عشرات لكن يعرف ان العاقبة هي للمسلمين فاذا قائد جيش مسلم المولى لهذه القيادة من خليفة المسلم امر جديا بطريقة من طرق الانتحار العصرية يكون هذا نوع من الجهاز في سبيل الله عز وجل اما انتهار شاب الشاب تعمس كما نسمع اليوم مثلا افراد يتسلقون الجبال ويذهبون الى جيش من اليهود ويقتلوا منهم عددا ثم يقتلون ما الفائدة من هذه الامور هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها دفاره الدعوة الإسلامية إتواقا لذلك أهل نقول لشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرف أن تدرسوا دينكم وإسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حدود صفعاتكم هذا العمل ولو كان بطيئا ولو كان وعيدا فهو الذي سيسبر السمر المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم مهما كان الخلافات الفكرية او المنهية قائمة بينهم كلهم متفقون على ان الاسلام يجب ان يكون حاكما لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت اولا وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم